إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ لَقَدْ كَانَ فِي يُوْسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلْسَّائِلِينَ إِذْ قَالُوا لَيُوْسُفَ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إلَى أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَهُ إِنَّ أَبَا نَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وقتلو يوسف فأوطرحوه اطرحوه أرضا يخلو يخل وجه أبيكم يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابه الجب وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السياره ان كنتم فاعلين قالوا يا ابانا ما لك لا تامن على يوسف واننا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن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 إنا ذبنا نستبق وتركنا يوسف عيد متاعنا, متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم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 انه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر والف يا سيدها لد الباب قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا إلا ان يسجن الا ان يسجن او عذاب اليم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 قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك, واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين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 فوق رأسه خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إن نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبئتكما بتأويله إلا نبأتكما بتأويله قبل أي يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون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 يا صاحبي السجن ارباب متفرقون خير ام الله خير ام الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها سميتموها انتم وآباؤكم ما الله بها من سلكون إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدو إلا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 يعلمون. قال تزرعون سبع سنين دابا فما حصدتم فذروه في سنبله فما حصدتم في سنبله الا قليلا مما تاكلون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 قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما امنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين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 كذلك كدنا ليوسف ما كان لياخذ اخاه في دين الملك ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك الا ان يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا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 أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فروت في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي او يحكم الله لي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا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 قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا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 يأتي بصيرا واتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم إن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 فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال, وقال دخلوا مصر إن شاء الله آمنين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 فألحقني بالصالحين ذلك من أَنْبَاءِ الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وهم يمكرون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 المشركون، أفأمنوا أو تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغضته؟